الهمى خلق سبحان الله عددت كل شيء وعدد ما في كتاب سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا خالق المخلوقين ورافع المردوقين كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطان قدك العظيم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 Ashaadu ala ilaha illa Allah Ashaadu Aishhadu anna muhammadaan rasoolu Allah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 إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعده نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة يا رب لك الحم أنت قادر السماوات والأرض ولك الحم أنت قيوم السماوات والأرض ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضة وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين وأنت العزيم فلا عزة إلا منك وأنت الكريم فكل ما في الكون في وضعك وأنت القويم فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني وعن تلقاتك ولا شيء في, في الأرض ولا في السماء يعجزك تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك لا إله إلا عنك ولا راد لقضاء ولا معقب لحكمك أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا وأنت يا إلهي قسمت بيننا مع عبشتنا وجعلت منا فقيرا وغنيا وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا مسخر وعزيزا وامتحنت أغنياءك بفقرائك واقوياءك بضعفائك والحاكمين من عبادك بالمحكومين والقادرين منهم بالعاجزين وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موهودا وميزانا توزن به أعمالهم وقطبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم وقلت يا رب في كتابك المبين وإن كان نتقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين يا رب سبحانه اللهم إنا مقبلون إليه اللهم إنا متوكلون عليه سبحانك يا رب والخير كله في يديك نعوذ بك من جهد البلال ودرك الشقى وسوء القضى شماتة الأعداء ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والمماء وفتنة المسيح الدجال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 سبحان الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا كفأ له ولا شريك له في الملك سبحان الله المهي الخالق الذي لا ضر له ولا ند له وإليه مصير كل الخلائق يا سبوح يا قدوح ألئنا تسبيحك وتقديسك ركعا سجدا قياما وقعودا لا تنصرف عن ذلك قلوبنا قرفة عين يا سبوح يا قدوس الله, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وَتَقَطعُون أَمْرَهُ بَيْنَهُم كلُلٌّ إلينَا راجعون فَمَيَّ عملمِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤمنِنُ فَل كُفرَانَ لِلسَعيه فَلَا كُفْرانَ لِلسَعيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبون. وَحَرامٌ علىى قَريَةٍ أَهلَكْنَهَا أََّهُ لا يَرجعون حتىَ إِذَا فُتِحَت يَأْجج وَمَأجوجُ وَهُم مِ كلُلِّ حَدَبَم وَهُم مِ كلُِّ حَدَبِ, حدب يسِلُون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 إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ, حصب جهنم أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَا أُولَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لهُم فيِيهَا زَفير وَهُم فيِيهَا لا يَسعون إِ الذيينَ سَبقَت لَهُم مِحُسْنَ أُولائك أُلائِكَ عَنْهَا مُبَعدون لا يسَعونَ حَس سَهام. وَهُم فيِي مجَْت أَمفُسُهُم خَالد لا يَحزُنُهُم الْفَزَعُ الأكبرَر وَتَتَلَقهُممَلَائكَةُ هذاَا يَومُكُمْ هذا يَومُكُم الذي كُُم تُعَدُون يَوومَ نَطُو السَّم أَكَطَي السجّ للِكُتُبَن. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله الله لِمَن حميد ربنا لك الحمد الله الله الله اكبر الله, أكبر الله أكبر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 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّلِّينَ آمين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 وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر مِنَ القول ويعلم مَا تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 الله اكبر الله أكبر الله أكبر Sami Allahu liman hamida Rabbana Allah Allah akbar Allah Allah سمع الله لمن الله الله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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ به قبل ان اذن لكم ان هذا ماكر ماكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطع عن من خلاف ثم Al-Humma lau salibennakum ajma'in Qaaloo inna ila rabina man taliboon Wama tanqimu minna illa an ámanna Bi aayat رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّهَذَرُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ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 Inna al-arz lillah yurithuha man yashau min aibadih Wal'aakibatulilmuttakien Kau alu ouziyna min kabli an taatiyna Wa min ba'ad قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنْهُمُ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 مَرَاوَ الضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عهد عندك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 فانتقنا منهم فأغرقناهم في اليم بإننهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 Wodemmerna wat virkei en fyrraïon vaida وَمَا en wo somdra, بِبَنِي die overgen, naneens vis to vreem. Blismiddag is jouwbogdein Esraël les Huiswaathlo,